بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ابينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله في البرهان فصل في البرهان وما يتعلق به علم ان البرهان قياس مؤلف من اليقينيات مديه تنجالته نظرية منتهية إليها وليس الامر كما زعم كما زعيم أن البرهان إنما يتالف من البديهيات فحسب ثم البديهيات ستة أحدها الأوليات وهي القضايا وهي قضايا يجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطه كقولك الكل اعظم من الجزء وثانيها الفطريات وهي ما يفتقر الى واسطه وغير غائبة عن وقال لهذه القضايا قضايا قياساتها معها نحو الأربعة زوج فإن من تصور مفهوم الأربعة تصور مفهوم الزوج بأنه هو الذي ينقسم تصاوير حكم بداهة بأن الأربعة زوج ونحو قولنا الواحد نصول الثنين فإن الأقل يحكمون به بعد أن يلاحظ فوم نصف الاثنين والواحد وتعالجوا لحدثيات، وهي ظهور المبادئ دفعة واحدة، من دون أن يكون هناك حركة فكرية الفرق بين الحدث والفكر أنه لا بد في الفكر من حركتين للنفس، بخلاف الحدث فإن ذهنا بعد ما حصل. له المطلوب بوجه يتحرك في المعاني المخضونة والمبادئ المكنونة طالبا لما يكون لها تناسب بالمطلوب حتى يجد معلومات مناسبة له وهونا تم الحركة الأولى ثم يرجع قهقرى ويتحرك ثانيا مترتبا لتلك المعلومات المخزونة التي وجدها ترتيبا تدريجيا حتى وصل المطلوب ثم الحركة الثانية ومجموع هاتين الحركتين يسمى بالفكر مثلاً إذا كنت تصور الإنسان بوجه من الوجوه الكاتب واللهك مثلا ثم صرت طالبا لما هي الإنسان تحركت فحركت ذهنك نحو المعاني التي عندك مخزونة فوجدت الحيوان الناتق مناسباً لمطلوبك فتمل حركة الولاء وذوقه المطلوب المعلوم من وجهه ومنتهاه الحيوان الناتق نعم ثم ترتب الحيوان والناتق لأن تقدم الحيوان الذي هو الجنس للناتق الذي هو الفصل وقلت الحيوان الناتق وحول أن قطع الحركة الثانية وحصل المطلوب وعمل حدث ففيه انتقال ذهن من المطلوب إلى مبادئ دفعة منها إلى المطلوب كذلك وأكثر ما يكون الحدث عقيب الشوق والتعب وقد يكون بدونهما والناس مختلفون في الحدث فمنهم من هو قوي الحدث كثيره يحصل له من المطالب أكثرها بالحدث كالمؤيد بالقوات القدسية كالحكماء والأولياء والانبياء منهم من هو قليل الحدث ضعيفه ومنهم من لا حدث له كالمنضها في البلادة ومن هذا يعلم أن البداية والنظرية مختلفان بالأشخاص والوقات ورباح دسين عند قد القوة القدسية يكون نظريا وذيه هي عند ان صاحبها ورابعها المشاهدات هذا فيقول يعني على قياس بالنظر إلى مادته خمسة أقسام هذه الأقسام هي التي تسمى ب بالصناعة الخمسة القسم الأول ما هو برهان لماذا جعل البرهان أول لأن البرهان هو قياس يتكون من قضيتين يقينيتين يعني لنا يقين بكل قضية من القضيتين فهذا القياس يفيد اليقين وهو المطلوب الاهم المطلوب الاهم هو اليقين لأن اليقين هو المطلوب وهو التصديق الجازم الثابت المطابق للواقع هذا هو اليقين فهذا البرهان لما كان مكونا من قضيتين كل واحدة منهما مفيدة لليقين فالبرهان مفيد لليقين بخلاف الجدل فإنه لا يفيد إلا إسكات الخصم وبخلاف الخطاب فإنه لا يفيد إلا الظن وبخلاف الشعري الخياس الشعري هو لا يفيد إلا مجرد انبساط وانقبال لا يفيد التصديق وبخلاف الصفصاف فانه لا يفيد الا في إيقاع خصمك في الغلط هذه كلها بالنسبه الى البرهان ليس بشيء البرهان هو الذي يفيد اليقين لذلك برهان جعل الاول اول, أول الاقسام ثم يعلم ان البرهان قياس مؤلف من اليقينيات يعني من اليقينيات أي من من قضيتين كل تاهما يفيد الي تفيد اليقين. بذي هي تن Garner ثم اليقينية إيمان تكون بذي هي أي يحصل اليقين بمضمونها بدون احتياج احتيال نظر وفكر أو تكون نظرية يعني لا يحصل اليقين بها إلا بنظر وفكر مثلا الكل أعظم من الجزء هذه يعني يقينية ويحصل اليقين بها بدون نظر ولا فكر لكن العالم حادث أيضا يقيني لكن يحتاج إلى فكر وكذلك المسائل الحندسية مسائل حسابية ريالية هذه كلها يعني يحصل يقينية لكن لا يحصل اليقين بها إلا بالنظر والفكر فاليقينيات أحيانا تكون بديهية أحيانا تكون نظرية نظرية منتهية إليها إذا كانت نظرية لا بد أن تنتهي إلى بديهية وإلا إذا لم تنتهي إلى بديهية فمعناه ماذا لا يحصل اليقين بها إلا إذا حصل اليقين بقضية أخرى ولا يحصل اليقين بها إلا إذا حصل اليقين بقضية فيكون هذا تسلسل فلا بد أن النظرية لا بد تنتهي إلى بديهية لا تحتاج إلى نظرية مفيدة فاليقينية إما بديهية إما نظرية وليس الأمر كما زعم أن البرهان إنما يتعلفين إن البديهيات فحسبوا بعضهم زعم أن البرهان لا يكون جزآه إلا قضيتين بديهيتين إذا بصحيح ولما بديهية وإما نظرية شرط ما هو أن تكون يقينية اي لنا يقين بها سواء حصل ذاك اليقين بلا فكر او بفكر ثم البديهيات ستة ثم البديهي بديهي معناه لا يحتاج الى نظر ولا فكر اليس ذلك هذا بديهي ستة اقسام احدها الاوليات يعني بديهي أوليات قسم من اقسام البضيهيات وهي قضايا الجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا احتاج إلى واسطة يعني هي قضايا لا يحتاج إلى أي واسطة كما أنه لا يحتاج إلى نظريم وفكر لا يحتاج إلى أي واسطة بل بمجرد تصور الطرفين والحكم يحصل الجزم هذا أولي نعم كقولك الكل اعظم من الجزء فالشخص اذا تصور الكل واذا تصور معنى الكل ومعنى اعظم ومعنى الجزء فبمجرد ذلك يحصل اليقين بأن الكل اعظم من الجزء نعم فهناك إشكال قد ورد في بعض الاحاديث عنا ضير الكافر في جهنم يكون أعظم من الاعظم من جبل دحنم يكون الجزء يعني أعظم من الكل ضير كبير فهنا جزء أعظم من الكل فكيف عندنا قول يعني الكل أعظم من الجزء باذية نوّليا نه لا أول نقول إذا كان الفيروس هو كذلك يكون سائر الأجزاء أكبر من ذلك بكثير ولو كان يعني الفيروس فقط يعني أعظم باقي كله صغير أيضا فليس الكل يعني الفيروس وما معه ليس هو أعظم من الفيروس فقط فانتم كيف حصل لكم الاشكال حصل الاشكال باعتبار أن الكل ما هو ما سوى هذا الظرس لا الكل هو الظرس وما عداه كله هذا هو الكل فلا يمكن أن يكون الكل الجزوع ضمن كل البته ثم وثانيها الفطريات وهي ما يفتقر إلى واصية غير غائبة لذيهني أصلا نعم فطريات هو ما يفتقر إلى واصية غير غائبة يعني هذا أيضا بديه بديه معناه لا يحتاج إلى نظام وفكر لكن هو يحتاج إلى دليل يعني يحضر في الذهن معه مباشرة لا يحتاج إلى استحضار هذا هو الفطري ففطري لا يتوقف على نظر وفكر بل هو يتوقف على دليل يحضر معه دائما مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة حق فهذا الآن يعني بديهي أو غير بديهي لما كان القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بديهي لا يحتاج إلى نظر وفكر بل يعني هو فطري لماذا؟ لأنه دليل دليله معه بمجرد سماعه يخطر في قلب السامع أن هذا قول صادق المصدوق الذي ثبت صدقه بكثير من المعجزات وكل خبر هذا شذنه فهو حق فهو صدق هذا فطريات من الفطريات وكذلك اذا قلنا ان الاربعه زوج بمجرد تصور الاربعه وزوج ان لا يحصل اليقين لكن هناك واسطه هي كلما يخطر هذا هذا القول بالقلب يخطر وهو أنه منقسم متساويين من فمباشره الاربعه زوج لأنه منقسم من وكل منقسم من المتصابين فهو زوج فهذا زوج هل بهذا القدر هل نقول أنه نظري لا ليس بنظري لأنه فرق بين النظر وبين هذا لأن النظر هو يعني نحتاج إلى أن نستحضره بقداتنا واختيارنا ونتفكر فيه وهذا لا هذا دليله معه أي كل ما يخطره يخطر دليله هذا في طريات. نعم اذا في من البديهيات، بديهيات الذي لا يحتاج إلى نظري مفكر، فهذا كذلك لا يحتاج إلى نظري مفكر بل يعني هو يحتاج إلى دليل يعني يخطر معه كل ما يخطر المذلول وهي ما يفتقر له واسطة غير غائبة عن ذيها ويقال لهذه القضايا قضايا قياساتها معها نحو الاربعه زوج فان من تصور مفهوم الاربعه وتصور مفهوم الزوج بانه هو الذي ينقسم تصاويين كما بذاه بأن الأربعة الاربعه زوج يعني اذا, إذا تصور مفهوم الاربعه وتصور مفهوم الزوج فبلا بلا شك يعني يحضر انقسام المتصابين يحضر في, في في في قلبه، وبهذه الواسطة يجزم بهذا بي هذه القضية نعم، ولا قولنا الواحد نصف الاثنين فإن الأقل يحكم به بعد أن يلائحون فما ن نصلي والواحد وثا وثالثها لحدسيات ثالثها يعني ثالث البديهيات حدثيات حدثيات هي يعني التي لا تتوقف على نظر وفكر بل يعني هي تتوقف على الحدث نعم مثل ماذا مثل قولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس هم؟ نور القمر مستفاد من نور الشمس هذا لا يحتاج إلى ماذا إلى نظر وفكر لماذا لأننا لما رأينا يعني أن نور القمر يتزايد ويتناقص بسبب اختلاف وضع القمر من الشمس فمباشرة نعرف أنه مستفاد نتيقن أنه مستفاد من نور الشمس. فإذا ما الفرق بين الحدث والفكر الحدث هو انتقال دفعي يعني كذا مباشر كالبرق مباشره كذلك الحدث أما الفكر لا انتقالان تدريجيان هذا هو الفكر فمثلا خاطر ببالك الصلاة وخطر ببالك الوجوب، وتردد هل الصلاة واجبة أو ليست بواجبة؟ فهذا الآن يعني إذا حصل لك هذا التردد فأنت يعني تنتقل إلى ما هو مخ هي مخزونة عندك من المعلومات. فتجد قوله تعالى وأقيم الصلاة فأنت تقول أقيم الصلاة أمر بالصلاة والأمر للوجوب إذن أقيم الصلاة للوجوب إذن صلاة واجبة فهناك مطلوب مطلوب ما هو الصلاة واجبة أنت تصورته بوجههما يعني أنت ترددت بين في الحكم بينهما هل هو بالإثبات أو بنفي فأنت بح... بحثت عن عن التي هي مخزونة عندك من معلوماتك فوجدت قضيتين مناسبتين لهذا المطلوب فأنت رتبتهما هكذا أقيم الصلاة أمر والأمر للوجوب نعم. إذن... أقيم الصلاة للوجوب ف هناك حركتان، أي انتقالان تدريجيا الحركة الأولى ما بدأها المطلوب الذي علم بوجههما. مطلوب هنا ما هو؟ صلاة واجبة. عن تعلمتها بوجههما. بدايةها الحركة الأولى من هذا المطلوب الذي علمته بوجههما. ونهايتها المبادئ يعني المقدمات ثم هناك حركة نخرى من المبادئ إلى المطلوب مرة نخرى فمجموع هاتين الحركتين هو المسمى بالفكر ففي الفكر حركتان بداية المطلوب الذي علم بوجههما ونهايتها المبادئ وبداية ثانية من البابادي ونهايته المطلوب هذان عن هذا هي يعني هما يسمى بالحركتين حركة هو الاندماج التدريجي أما الاندماج الدفعي لا تسمى بالحركة وفي الحدث لا في الحدث ليس هناك حركة لأن الحركة هو انتقال تدريجي وفي الحدث انتقال دفعي لأن الحدث هو انتقال من المطلوب المعلوم وجهما إلى المبادئ دفعة ومن المبادئ المطلوب دفعة كذا كالبرق يأتي ويذهب بسرعة كذلك الحدث فحدثيات شيء فأنا أقول حدسيات هي من المديهيات لأنها لا تتوقف على نظر المفكر لكن هي تتوقف على العدس والعدس ليس بنظر لأن النظر ما هو حركتان وهذا انتقالان دفعيان نعم ثم وثالث آل عدسيات وهي ظهور المبادئ دفعتا واحدا واحدة من دون ان يكون هناك حركة فكرية والفرق بين الحدس والفكر أنه لا بد في الفكر من حركتين للنفس بخلاف الحدس فإن, ب... فإن, ال... فإن الذهن بعدما حصل له المطلوب يجهما يتحرك في المعين المخضونة والمبادئ المقنونة طالبا لما يكون لها تناسب طالب لما يكون لها بالمطلوب حتى يجد معلومات مناسبة له وحاولت تم الحركة الأولى ثم يرجع قراء ويتحرك ثانية مرتبا لتلك المعلومات المخزونه التي وجدها ترتيبا تدريجيا حتى وصل المطلوب ثم الحركة الثانية. وجموع هاتين الحركتين يسمى بالفكر مثلا إذا كنت تصورت الإنسان بوجهه من الوجوه كالكاتب أنت علمت الإنسان بأنه كاتب أو بأنه ثم مثلا ثم صرت طالب لماهية الإنسان فحركت ذهنك نحو المعاني التي عندك مخضونه ووجدت الحيوان والناتق مناسبا لمطلوبك فتم الحركة الأولى، فهنا تم الحركة الأولى، ومبذأه المطلوب المعلوم من وجه ومندهاه الحيوان الناطق، ثم ترتب الحيوان والناتق بأن تقدم الحيوان الذي هو الجنس على الناطق الذي هو الفصل، وقلت الحيوان الناطق وهنا أن قطع الحركة الثانية، وحصل المطلوب، هكذا الفكر مجموع حركتين. تدريجيتين يعني اندقالين تدريجيين وأما حدث ففيه اندقال ذهن المطلوب إلى المبادئ دفعة ومنها إلى المطلوب كذلك يعني اندقال دفعي وأكثر ما يكون الحدث عقيب شوق والتعب نعم يعني أكثر ما يكون الحدث عقيبة إذا اشتد الشوق إلى, شيء إلى علم اشتد شوقك وكثرت عبوك في تحصيله إذاك يحصل الحدث وقد يكون بدونهما والناس مختلفون في الحدث الناس مختلفون في الحدث فمنهم من هو قوي الحدث كثيره يحصل له من المغالب أكثرها بالحدث نعم يعني لا يحتاج في كثير من الأمور للفكر والانتقال التدريجي ويكون يحصل له دفعة كالمؤيد من القوات الغدسية كالحكماء الأولياء والانبياء منهم من هو قليل الحدث ضعيف ومنهم من لا حدث له شخص لا حدث له لا يحصل له أي مطلوب إلا بتعب يعني بد من تفكر فرق بين الحدث فهو تقريبا يكون من الحدث نعم ومنهم من لا حدث له كالمنتهى في البلاذة ومن هذا يعلم أن البداهة والنظرية مختلفان بالأشخاص واللوقات من هذا عرفنا أن المعلوم كونه بديهيا وكونه نظريا هذا نسبي نمر نسبي ليس يعني أن كل علم يعني بديهي هو بديهي مطلقا لا يكون بديهيا عند شخص ونظريا عند شخص آخر لأننا قد قلنا من لا حدث له يكون جميع المطالب الطاء وهي يسيره سهلة يكون هو يحتاج إلى الفكر فمعلوم واحد يمكن أن يكون في حق شخص نظريا وفي حق شخص آخر بديهيًا وكذلك في بالنسبة إلى شخص واحد في وقت بديهيًا وفي وقت نظرية. لأن كثير من الأشياء يكون بديهيًا يعني في وقت في مرحلة الشباب. ثم إذا كان شخص شيخا أو كهلا فكثير منها يجدها يعني نظرية لا يحصل لا يحصل له هكذا نعم. كذلك الشخص النعمة هو قوي ال... قبيل... الذكاء. هناك كثير من الأمور يحصل له بدون نظر ولا أفكار، وأم... وأما شخص آخر ليس فيه ذاك الذكاء يكون فيه كهيب بدي... نظرية. ومن هذا يعلم أن البذاءة نظرية مختلفة عن الأشخاص والأقذف عند فاقد القوة القدسية يكون نظريا وبديهيا عند صاحبها يعني رب حدث شخص ليس له القوة القدسية يكون نظريا في هكه وعند صاحب القوة القدسية يكون بديهيا ورابعها المشاهدات يعني والرابع من اقسام ال بديهيات المشاهدات قلنا البديهيات أقسامها الرئيسية ما هي الأوليات و فطريات رابع ما هو مشاهدات وهي قضايا يحكم فيها بأصلة المشاهدة والإحساس وهي تنقسم إلى قسمين الأول ما شهد بيحد الأحواس الظاهرة وهي خمس الباصرة والسامع والشام, والشام والذائقة واللامسة ويسمى هذا القسم بالحسيات والثاني ما أدرك بالمدركات من الحواس الواطنة التي هي أيضا خمس: الحس المشترك المدرك للصور والخيال التي هي خزارة له والوهم المدرك للمعاني الشخصية والجزئيه والحافظة التي هي خزارة للمعاني الجزئيه والمتصرفه التي تتصرف في الصور والمعاني بتحليل وتركيب ويسمى هذا القسم بالوجدانيات إذن المشاهدات هي الذي يحتاج فيها اي في التيقن بها الى ما إلى إحساس بالحواس الظاهرة أو إحساس بالحواس الباطنة. مثلا الشمس مشرقة، الشمس مشرقة أو النار محرقة أو الماء بارد. الحرير لين ناعم الحرير ناعم هذا كله يعني لا يحتاج الى ما في الكرب بل يعني لكن يحتاج الى ماذا الى إحساس بيهذ الحواس الظاهره واذا قلنا انا جايع يعني شخص يقول عن نفسه انا جايع أو انا عطشان أو أنا ريان أو أنا يعني فرح أنا حزين هذا شيء يدرك بالحواس الباطنة فالمشاهدات اذا قسماني قسم يدرك بالحواس الظاهرة وقسم يدرك بالحواس الباطنة فالذي يدرك بالحواس الظاهرة قالها حسيات مثل الشمس وكذا والذي يدرك بالحواس الباطنة وقال له وجدانيات والمشاهدات شاملة للحسيات والوجدانيات ثم معه هي الأحواس ظاهرة باصرة سامعة شامعة ذائقة لامسة هذا كله وضع وثاني ما أدرك بالمدركات من الحواس الباطنة التي هي أيضا خمس الحس المشترك هذه يعني لعبد أن نفهم ما هو الفلاصفة يقولون كما أنه يوجد خمس حواس بالظاهر كذلك يوجد خمس, ح... خمس حواس داخل الدماغ فواحدة منها لماذا؟ لإدراك الصور أي لإدراك المحسوسات فهم يقولون هذه الحواس الخمس كخمس عنابيب مدة إلى حوض يعني أمبوب إلى هنا حوض ونبوب ونبوب خمس عنابيب فالذي يتيب بهذه العنابيب الخمسة كلها تجتمع في هذا الحوض فكذلك المبصرات التي تأتي بواسطة البصر والمسموعات التي تأتي بواسطة السمع والملموسات التي تأتي بواسطة اللمس والمذوقات التي بواسطة الذوق ادراكها كلها بالحس المشترك. أما هذه الحواس الظاهرة هي مجرد طريق الى الحس المشترك. فاذا وجدت شيئا وإذا ور... رأيت شيئا فهذا الشيء بواسطة عينك بواسطة القوة المدعة في عينيك تذهب إلى حس المشترك وإذا سمعت صوتا فهذا الصوت بواسطة السمع المثبتة في قاعد صماخك يذهب إلى حس المشترك كذلك إذا يقتطع طعاما فطعمه بعصيه ذوقك الذي هو في جرم لسانك وعصيته يذهب للحس المشترك ثم يدركها كلها بالحس المشترك هذا هو الحس المشترك م? نحن ننض... نحن يعني نتفكر اننا نرى بالبصر لا البصر الادراك بحس المشترك فإذا رأينا شيئا فصورته تذهب بعاصره هذين العصبين الممتدين الى العينين تذهب هذه الصوره ثم هذان العصبان هكذا تتقاطع وتذهب الاحس المشترك فوصي بحس المشترك يدرك ثم هذه الذي أدرك بالحس المشترك يعني تخزن بخزانة يسمى بالخيال. فالخيال هي ليست مدركه بل هي قوة معينة للمدرك لأنها تخزن المدركات بالحس المشترك. فالصور المدركة بالحس المشترك تخزن في الخيال. لذلك إذا راينا شخصا في هذه في هذه السنة، ثم رأيناه في السنة القادمة نقول هذا الذي رأيته في السنة الماضية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني كيف صح هذا الحكم؟ لأن تلك الصورة التي أخذت في العام في العام الماضي مخزون عندك. هذه صورة الجديدة تم المقارنة بينها وبين الصورة الماضية دليل دليلنا لأنها مخزونة وخزانتها ما هو خيال هذا خزانة الحس المشترك فقال لها خيال ثم إذا رأينا شخصا شجاعا ندرك شجاعته هل, هل نستطيع أن نقول أن ندرك شجاعته بي بأبصارنا أو بأسماعنا أو نهن ذقنا شجاعته أو لمسنا شجاعته لا إذن هناك يعني قوة أخرى هي تدرك المعاني والأوصاف هذا موجود ليس عندنا فقط بل في الإساة للحيوانات أيضا شاطئ دار آذئبا فهي تدرك منه لذلك هي تفر منه وهناك قوه اخرى لادراك المعاني الموجوده في الصور هذا يقال هو وهم نعم. ثم هذه المعاني التي ادركت بالوهم ايضا لها خزانة وخزانتها الحافظه فالحافظه للوهم كالخيال للحس المشترك ثم هناك قوة أخرى تتصرف في هذه الصور والمعاني، لأننا نستطيع أن ندرك إنسانا له جناحان، إنسان له جناحان، أو فرس له جناحان، معناه لم نرى طول حياتنا فرسا له جناحان، فكيف نحن تصورنا فرسا له جناحان، فنحن قد أدركنا جناحين من الطائر وأدركنا فرسا فالجناحين ركبوا بالفرس وكذلك نستطيع أن ندرك إنسانا يعني أو فرسا له روس شابة وكذلك وكذا نستطيع أن ندرك أن ليس فيه شجاعة بل يعني فيه مسكنة شديد المسكنة كالشاعط يعني يفر مع لم ندرك عاصدا كذلك أو نستطيع أن ندرك شعات لها شدة الجرأة كالعاصد فكل هذا ما كيف حصل لنا نحن ركبنا بين الصور أو ركبنا بين صورة والمعنى وكذلك أحيانا نحلل أيضا مثلا يعني نستطيع أن نتصور إنسانا بدون الرسل وإن لم ندرك طول حياتنا إنسانا بدون الرسل فعندنا أيضا قوة هي تتصرف في الصور والمعاني بتهليل وتركيب هذه القوة هي التي يقال لها قوة متصرفه قوة متصرفة ثم القوة المتصرفه يعني أحيانا هي تستعمل في المعقولات في الأمور العقلية فأنت تتفكر هكذا العالم متغير كل متغير حادث فإذا استعملتها في الأمور العقلية يقال لها قوة مفكرة وإذا استعملتها في المحسوسات يقال لها قوة متصرفة واضح اذا كما توجد هناك حواس